ويا قوم نيلع انكم علي بما ان جئنا الى وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أرد وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَتُهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقْرَرُ اَيُرْى رَبِّي وَلَا أَعْلَمُ رَيْبًا وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَجْنُونٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فَإِنْ يَرُكُّكُمْ لَيُؤْتِيهُمُ اللَّهُ خَيْرًا أَلَا إِنَّ اللَّهَ أَنَمُّ بِمَا